واداعتك الله يا وطن عنك باغي واداعتك الله فيك ناسي نعزازي مرفوع راسي مستهينا المصاعي اسمي سعودي ويتجلاج وازين مرقوا راسي مستهين المصاعب اسمي سعودي ويتجلاج وازين عندي كلت وريخ انتزيد تتزايد وداعتك الله يا وطنا عنك باغين وداعتك الله فيك ينزل نازل باسمي سعودي سويت جلاج وزير عندي وطن عداهي رب العذاري كله تواريخ تزيد وتزازي ما له مثال لا شرون alam ghayr yakfini bi masjidina al hajazi allah هنا المصاعي اسمي سعودي وتجلاج وزين ما له مثال لا شروق ولا مغين يكفيني ينبه مسجدنا لحجان يكفيني من به والديني هلاطيم يكفيني من عزوتي وعدنا ارصو راسي مستهينا المصاعي اسمي, اسمي سعودي ويتجلاج وازي يكيني بهوالديني هلاطيم يكفي وعتنازي لنسى به خواني في الحق ليلعب دماء معي محتاج بندق وغازي وادعتك الله يا وطن عنك باغي ساعدك الله فيك نسير يا عزيز مرفوع راسي مستين المصاعب اسمي زوديت جلاجوازك وانك ارتلق لا بالجيب مضطرب سافر وقف الجهازي واداعتك الله يا وطن عنك باغير الله فيك ناس نزازي وداعتك الله يا وطن عنك باغي وداعتك الله فيك